بك في عيني ينزف من بين الجفن هكذا نحرك في عيني ينزف من بين الجفن هكذا سال و نزف فوق التروب نحرك يا غالي هذا اللي نزف صبري كانك عالتروب منه الذي عيش بخيالي ليس دماؤك يا ولدي سالت بل هذا كبدي قوق كثبان الثرى يا علي هل ترى أتبكي قال نحرك في عيني Jensif من بين jefni, da da, da, da, من بين da, da, da, شوف فديي الرب شاكي ابن اعرفيتها لا من كثرت تج يا لكبر ما شفيتها ما ظلت دموع يا ابني امك نشفيتها كل شو ياك خذ تبر روحك وامك لا طاقه لي للصبر بعد فراطك يا ذخري صار قلبي مجمرا يا علي هل ترى فتبكيني لا لا نحرك في عيني ينزف من بين الجفن لا نحرك في عيني ينزف من بين الجفن وشر دسالف روح شو شر دالسالف روحي ملت وما بكاه تحكي لهم لوان فوق الدروب شافت ظناغه يا الفقدك روايه وسيف بن منقذ رواه يا من مذبحك خمد ضو سنيني وطفاه ماذا بعدك يا أملي من ذا لي أجلي سحت ما بين الورى يا علي هل ترى فتن Odej tuk ki te visi? En bestVrst Cin je konemooo pozita. Co jele, kot miserable, to jele, في allejn resource. People um 전� Aíš, te, واصرخيت مني كتير جسمك أليم ما ريد أن يلكبر غير أضم نحرك وشم ما ريد العمر رأت المس هي عيوني تعم ليت جراحي ودموعي تطفئني ران ظلوعي وأنا دي يا علي هل ترى فتبكيني ماذا نحرك في عيني ينزف من بين الجفن ماذا نحرك في عيني ينزف من بين الجفن هكذا قلبي جرى يا علي هل ترى الشاعر مصطفى الصايغ الكاظمي